أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م إن ا ل م ت ق ي ن ف ي جنات و ن ع ي م ف ك ه ن ب م ا ت ا ه م ر ب ه م و و ن ا ه ربهم م ربهم عذاب ا ل ج ح ي م ك ل و ا واشربوا ه ن ي م ك ن ت م ت ع م ل و ن متكئين على س ر و ف ة و ز و ج ن ا ه ب ح و ل ع ي ن و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ا ت ب ع ت ه م ذ ر ي ت ه م ب إ ي م ا ن ا ل ح ق ن ا ب ه م ا ر ي ت ه م